يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ عنهم شذ في النار عباد الله إن المرأة في حياته ومعاشه يتقلب بين خير وشر ورخاء وشظف وفتح وإغلاق وعسر ويسر ومد وجزر هكذا هي الحياة أيام دول تتقلب فلا تدوم على حال، فإن من سرته حال سأته أحوال، والنسيم لا يهب عليلا على الدوام، ولو نظر المرء إلى أمسه، فسيراه قد فات فلا يستطيع رده، ولا يشعر بلدته التي مضت، وينسى ألم وينسى ألمه وحزنه، وينسى ألم حزنه الذي انقضى ولو نظر إلى غده. فسيراه مجهولاً، فهو ليس على ثقة منه، لأنه لا يدري ما الله قاضٍ فيه، فلا يرى حينئذ بين يديه إلا يومه الذي يتنفس فيه ويسمع ويبصر، فصارت محصلته من ذلكم أن أمسه أجل ويومه عمل ومستقبله أمل، وهو في مثل هذه الحال أحوج ما يكون. إلى أن يستحضر في نفسه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر حين قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ويستحضر في نفسه أيضا وصية ابن عمر بعد تنفيذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال قولة العارف المجرب إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري إنها الدنيا عباد الله. دار الممر لا دار المقر. والناس فيها صنفان: من باع نفسه فأوبقها، من باع نفسه فأو ومن ابتاع نفسه فأعتقها. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحم فملاقيه. إنها لدار أولها عناء، وإخرها فناء حلالها حساب وحرامها عذاب من استغنى فيها فت ومن افتقر حزن فإن ذوي الألباب إذا امتحنوا الدنيا تكشفت لهم حقيقتها بعد إغراء وأن اللهث وراءها مغبته عنا وكم من مغرم بطلابها زورت لهم خصومة في ثياب أصدقاء هذه هي حقيقة الحياة عباد الله تقلب وغير ونواب وزوال لا دوام فيها ولا بقاء فما جعل الله الخلد فيها لبشر قط فما جعل الله الخلد فيها لبشر قط وإن دنيا هذه صفتها ليست جديرة بأن يشغل العبد نفسه بها عما هي أدوم منها وأبقى ولا أن يطلق لعينيه العنان يمدهما إلى ما متع الله به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا ليفتينهم فيه ولا تستحق أن يواليا عليها أو يعادي ولا أن يخاصم ويناقف ولا أن يتحسر عليها حتى يكون حراضا أو يكون من الهالكين فإنها والله وبالله وتالله ما كملت لأحد إلا نقصت ولتسعت له إلا ضاقت وما سرت أحدا إلا أحزنت وما أضحكته إلا أبكت وإنها مهما كبرت فهي صغيرة ومهما طالت فهي قصيرة وما هي إلا كما قال الله جل شأنه اعلموا أن م الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما فما ظن عباد الله بما نهايته صفرار وحطام مهما مهما سبقهما من زينة وتفاخر وتكاثر إنها كما قال عنها نبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي عباد الله، الدنيا مسرح الحياة وعرصاتها جعلها الله ذلنا للناس ليمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه ولا يسرفوا فيها ولا يجعلوها أكبر همهم ولا مبلغ علمهم بالتنافس فيها والقتال عليها والتياهم بما خشيه عليهم نبي الرحمة والهداة، فإنه لما قدم أبو عبيدة إلى المدينة بما للجزية سمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرض له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء وأنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهم رواه البخاري ومسلم لقد قصد بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه التنافس التنافس المغيل الذي يبعد ولا يقرب ويُلهي ولا يعين ويُقصي ولا يلين فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لقد قالها من خلقها وهو أعلم بها منا فإياكم وما شغل من الدنيا عباد الله فإنها كثيرة الأشغال لا يفتح رجل على نفسه باب شغل فيها إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب حتى يخرج منها صفر اليدين كمعيد القريتين. إذه لما تأمل سلف الصالح حقيقة الدنيا وجد أنها مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومشموم. فأشرف المطعومات العسل وهو ميجاج نحلة صغيرة، وأشرف المشروبات الماء ويستوي فيه البر والفاجر. وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دودة حقيرة وأشرف المركوبات الفرس وعليه يقتل صناديد الرجال وأشرف المشمومات المسك وهو دم في سر غزال قال أبو الدرداء من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ولا ينازل ما عنده إلا بتركها الدنيا والآخرة عباد الله كالضرتين فبقدر ما ترضي إحداهما تسخط تسخط الأخرى، فبقدر ما ترضي إحداهما تسخط الأخرى، ألا إنها لم تذكر أمام الآخرة إلا كانت مذمومة، ولا فضلها أحد على الأخرى إلا كانت عقبته مشؤمة، فمن ذلك قول الله جل وعلا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقوله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخرة. خير للذين يتقون أ فلا تعقلون وقوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقوله وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أ فلا تعقلون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذك الحكيم قد قلت ما قلت إن صواباً فمن الله، وإن خطأاً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفور رحيماً الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأصلي وأسلم على خليله الداعي إلى رضوانه وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الإسلام دين الوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط وأن نظرة الإسلام إلى الدنيا كذالكم فإنه لم يذمها ولم يدعو إلى هجرانها. إلا إذا كانت فيما يبعد عن الله والدار الآخرة فإن ذلك خروج من دائرة الوسط فإهمالها مطلقا ضيق عطن في النظرة إليها ولنغماس فيها مطلقا اغترار بها عم غبتها والتنافس فيها محفوف بما لا يتفطن لها كثير من المتنافسين فيها وإنما ذم التنافس فيها وإنما ذم التنافس فيها لأنه يورث الأشر وبطر الحق وغمط الناس إنه التنافس الملهي للمعين المنسي للمذكر المؤخر للمقدم فكم شغل التنافس عن واجبات وألها عن مساع الآخرة الباقيات وكم فرق من مجتمع وأنشأ من خصومات وكم طمس معايير الإيثار والتآلف وكم قضاء على صحة وشرف وعدل وعاطفة، غير أن المؤمن القوي، غير أن المؤمن القوية فيها خير من المؤمن الضعيف، ومن استعملها فيما يرضي خالقه جمع بين خيرين، ثم إن ذم التنافس، ثم إن ذم التنافس فيها لا يعني حرمان المرء نفسه مما أفأ الله عليه من نعيمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعمر بن العاص يا عمر إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة قال عمرو إني لم أسلم رغبة في المال وإنما إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله فقال يا عمرو نعمل المال الصالح للمرء الصالح رواه أحمد وكم يرعاكم الله كان في الصحابة من الأغنياء الأثرياء بل إن الثراء والغناء المستعملين في طاعة الله لم يمنع بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يكونوا من العشرة المبشرين بالجنة فإن أبا بكر رضي الله عنه منهم وهو غني وهو الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط؟ ما نفعني مال أبي بكر. رواه أحمد. ثم إن عثمان بن عفان من العشرة المبشرين بالجنة، وهو غني. وسعد بن أبي وقاص منهم، وهو غني. والزبير بن العوام منهم، وهو غني. وعبد الرحمن بن عوف منهم، وهو غني. وطلحة ابن عبيد الله منهم، وهو غني. بل إن ثروته قد بلغت آنذاك. ثلاث مليون درهم، لكن أولئك أجمعين، لكن أولئك أجمعين قد اتخذوا دنياهم في أيديهم، واتخذوا آخرتهم في قلوبهم، ابتغوا فيما آتاهم الله الدار الآخرة، ولم ينسوا نصيبهم من الدنيا، وأحسنوا كما أحسن الله إليهم. ألا إنما الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجات لمن فهم عنها، ودار غناً. لمن تزود منها مهبط وحي الله ومصل ملائكته ومساجد أنبيائه ومتاجر أوليائه ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة قال لقمان لابنه يا بني بعد دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبع آخرتك بعد دنياك تخسرهما جميعا وقال حذيفة بن اليمان، ليس خياركم الذين تركوا الدنيا للآخرة ولا الذين تركوا الآخرة للدنيا ولكن خياركم الذين أخذوا من هذه وهذه فهنيئًا يا عباد الله لمن عرف الله فأطاع، وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فلم تلهه وعرف الآخرة فلم تفوت، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين هذا وصلُّ رحمكم الله على خير البرية وأزك البشرية محمد ابن عبد الله فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذر الشرك والمشركين اللهم صر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهممين من المسلمين ونفّس كرب المكروبين، وقضي الدين عن المدينين، وشفِّ مرضانا ومرض المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان، اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، اللهم أصلِح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقه ووليَّ عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ادفع وارفع عنا الغلا والبغباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة نياذ الجلال والإكرام عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون